بسم كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر في العقد ومن شر حاسب إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس رسواس الخناس الذي يوسوس في <تصفيق> صدور الناس من الجنة